كافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت مبعدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انت مبعدون ما اعبد لكم دينكم دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم